بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد بعد دس السابع والثلاثين من دروس شرح الشعاطبية وإكمالا لذلك فرش حروس سورة النساء قال الناظم رحمه الله تعالى فنؤتيه بليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا قرأ أبو عمر قرأ حمزة أبو عمرو بليا في فسوف يؤتيه أجرا عظيمة بالياء ونؤتيه بالياء فيهما قرأ حمزة أبو عمر بالياء فسوف يؤتيه أجراً عظيمة وقرى الباقون بالنون فسوف نؤتيه أجراً عظيمة وضم يدخلون وفتح الضم حق سراً حلاء قرأ ابن كثير أبو عمر وشعبا بضم الياء وفتح الخاء في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يدخلون بضم الياء وفتح الخاء في سورتي النساء ومريم والموضع الأول في سورة غافر قال عنه وفي مريم والطولي الطولي مقصدها سورة غافر وفي مريم والطولي الأول عنهم يعني الموضع الأول في سورة غافر في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة نبنيه بالمفعول هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بضم اليا وفتح الخاء في هذه الألفاء في هذه المواضي الثلاث بعضها في سورة النساء وموضع في سورة مريم والموضع الأول في سورة غافر قال وفي الثاني دون صفوا أي قرأ ابن كثير وشعبه في الموضع الثاني في سورة غافر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بضم الياء وفتح الخاء سيدخلون وكذا يقرأ ابن كثير وشعبه قوله وفي فاطر حلاء أي قرأ أبو عمرو وحده في سورة فاطر جنة عدنية ودخلونها بضم الياء وفتح الخاء وقرأ باقي القراء بفتح الياء وضم الخاء مبنيا للفاعل يدخلون في المواضع الخمسة قال يا الصالح فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحف الواولولا ولامه وضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز فحمزة سيؤتيهم في خوف بتحمله بالاسكان تعود سكنوه وخففوا خصوصا واخفى العين قالون مسلا وفي الانبياء ضم ضم الزبور وهنا زبورا وفي الاسراء او في الإسراء لحمزة أسجله ويا تضمم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا قرأ الكفيون بضم الياء وسكون الصاد مخففة وحذف الألف بعدها وكسر اللام هكذا وإن امرأة خافت من دع نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلحا أي يصلحا هكذا يقرأ الكوفيون بضم الياء وتخفيف الصاد وهي ساكلة وكسر اللام وحذف الألف نعم وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح الصاد مشددة وألف بعدها وفتح اللام أي الصالحة إذ أصلها يتصالح فقدرت التاء صادا وإضغمت في الثانية فصارت أي الصالحة وتلهو بحذف الواو الأولى ولا مه فضم سكون لست فيه مجهلة قرى ابن عامل وحمزة بحث الواو الأولى وضم اللام هكذا وإن تلو أو تعرضوا وإن تلو أو تعرضوا تلو على وزن تفو من ولي يلي ولاية وقرى الباقون الباقون بسكون اللام وواو مضمومة بعدها هكذا وإن تلو أو تعرضوا تلو على وزن تفعو من لواء يلوي ليلا لعب قوله ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم عاصم بعد نزلا اي قرأ الكوفيون ونافع يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل بفتح النون والذال نزل وفتح الهمزه والذال في انزل على بنائهما للفاعل وهو الله عز وجل وقرأ الباقون بالنون بضم النون والهمزة بضم كذا آمين بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وضم الهمزة وكسر الزاي فالكتاب الذي أنزل على رسوله على بنائهما للمفعول ونائب ونائب الفاعل ضمير الكتاب يقرأ ابن كثير وعبو عامر وابن عامر غير الكفير ونفع يقرأون آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم. قال عاصم بعد نزل قرأ عاصم وحده وقد نزل عليكم في الكتاب وفتح النون والزاي مبنيا للمعلوم وقال البعقون بضم النون وكسر الزاي وقد نزل عليكم في الكتاب مبنيا للمجهود ويا سوف يتيهم عزيز أي روى حص بالياء في قوله تعالى أولئك سوف يتيهم اجورهم وقرى غيروا بالنون أولئك سوف نؤتيهم اجورهم وحمزة سيؤتيهم أو سيؤتيهم قرى حمزة بالياء في أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما وقرى غيروا بالنون أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما في الدرق كوف تحمل بالإسكان أي قرأ الكوفيون الكفيون بإسكان الراء في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك في الراء وقرأ غيرون بفتح الراء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسئلا أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بإسلام العين وتخفيف الدال فيه وقلنا لهم لا تعدوا من عدا يعدوا إذا تجاوز الحد وقرأ نافعا بفتح العين وتجديد الدال هكذا وقلنا لهم لا تعدوا بمعنى لا تعتدوا نقلت حركة التاء الثانية إلى العين واضغمت الدال وفتحت العين هذا بالنسبة للورش وقلنا لهم لا تعدوا هذا بالنسبه لرواة ورش اما رواة قانون فله فيها وجهان اختلاس فتحه العين هكذا وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا اختلاس فتحه العين مع تجديد الدال أو اسكان العين مع تشديد الدال كذلك وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا وان النطق بالاسكان صعب لأن الدال المشدلة بحرفين الاول منهما ساكن فأنا اجتمع ساكنان ولذلك لا يمكن نطق العين ساكنة سكونا كاملا لا. لاجتماع الساكنين والوجهان صحيحان الاختلاس اختلاس فتحة العين واسكانها مع تجديد الدال في الوجهين لقالون. الوجهان صحيحان مع أن الناظم لم يذكر وجه اسكان العين ولا كم نصوص عليه في كتاب التاثير الذي هو أصل الشاطبية وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإصرى لحمزة أسجيلة. قرأ حمزة بضم الزاي في لفظ الزبور في سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هكذا يقرأ حمزة في سورة الأنبياء الزبور، و... ولق... وفي لفظ زبورا المنكر في سورة النساء والإسراء، وآتينا داود زبورا، هكذا يقرأ حمزة بضم الزاي في لفظ الز الزبور المعرف ولفظ زبورا المنكر، وقرأ الباقون بفتح الزاي في المواضع الثلاثة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح فرش حروف سورة النساء. بعده ناخذ نماذج للتطبيق بالقراءات السبع من أول سورة النساء ونتبع في ذلك طريقة الشاميين وهي طريقة الاتيان بالقراءات مرتبة على حسب ترتيب القراء نذكر أولا القراءات الواردة في الآية ثم نقرأها إن شاء الله بالقراءات السامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها المد منفصل القراء فيها على أربع مرات ورش وحمزة لهم الإشباع ست حركات المد المشبع ست حركات قالون ودوري يا بي عمر لهم القصر والتوسط القصر حركتان والتوسط أربع حركات ابن كثير والسوسي لهم القصر فقط حركتان باقي القراء لهم التوسط يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم أضغم القاف في الكاف السوسي لأنها تحقق فيها شرط ما هو أنه أتى قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع كما قال الناظم وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضغاموه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلالا خلقكم صنة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيير جلى من نفس واحدة ترك الغنه لخلف من قول الناظم وفي الواو وليا دونها خلف تلف واحدة وخلق كذلك ترك الغنه لخلف وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ترقيق الراء الورش والدليل ورقق ورش كل رائن وقبلها مسكرة نياو او الكسر موصلة كثيرا ونساء تنطرقن لخلف ونساء مد متصب في حالة الوصل القراء على مرتبتين وكذلك الوقف المد المشبع لورش وحمزة ست حركات والتوسط لباقي القراء الا انه عند الوقف الحمزة له تسهيل مع المد والقصر تسهيل الهمزة مع المد والقصر في الارف التي قبلها والدليل سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخاله اتقوا الله الذي تساءلون به قرأ بتجديد السين غير الكوفيين لأن هناك قال وكوفيهم تساءلون مخفقا فالكوفيون يقرؤون بتخفيف السين وأهل سما بن عامد يقرؤون بتجديد السين والأرحام النقل الورش في الحالتين وصلنا وقفا من قول الناظم يحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز يحرفه مصهلا ولحمزة عند الوقف النقل والسكت وعند الوصل السكت بخلاف من رواية خلاد ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى الله عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد والأرحام وحمزة والأرحامة بالخبض جماله أي قرأ حمزة والأرحامة بخبض الميم وقرأ غيره بنصبها والأرحامة وهذا خلاف لا يظهر إلا حالة الوصل نعم أو إذا وقفنا لحمزة بالروم على الميم المكسورة إن الله كان عليكم رقيبا سنة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هذه روايه قالون واتفق معه فيها دور أبي عمرو على القصر وسكون الميم لأتي بعد ذلك بصلة الميم لقالوا واتفق معه ابن كثير على قصر منفصل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لا تبع ذلك بتوسط المنفصل لقانون مع سكون الميم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتفق مع قلون على هذا الوجه دوريا أبي عمر وابن عامر وعاصم والكسائي لا تيب الميم المين مع التوسط هذا وجه لا يشترك مع قالون فيه أحد يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء نكون بهذا انتهينا من روايه قارون باوجهه الاربعه ننتقل إلى رواية ورش بالمد المشبع يا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 يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, ونساء ثم لواء خلاد مع الغدل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 هذه رواه قالون واتفق معه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر واتقوا الله الذي تساءلون به ولارحام كانت هذه رواه ورش الان قراءه عاصم واتفق معه الكسائي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ثم قراءه حمزه مع الوقت بالراول على الارحام واتقوا الله الذي تساءلون به ولارحام والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا بعدها واتوا اليتامى كلمه اليتامى فيها اماله لحمزه الكسائي والتقليل ورش بخلاف إيمانا لحمزة والكساء والتقليل الورش بخلاف ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم ولا تأكل أبدل الهمزة ألفا في الحالتين ورش والسوسي وحمزة يبدلها وقفا والدليل للإبدال بالنسبة لورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مدل مبدلة وذليل إبدال السوسي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز ودليل إبدال الحمزة فأبدله عنه حرف مد مسكنا ولا تأكل أموالهم مد منفصل القرافي على أربع مراتب وقد تقدم تفصيلها قريبا أموالهم إلى صنة الميل التي بعدها همزة قطع لقالون بخلاف ابن كثير قبلا واحدا مع القصر وورش له الصنة مع المد المشبع ستحركات وخلف له السبت بخلاف فالباقول بسكون المين أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم مد منفصل والقرافة على أربع مراتب فقدم قريبا تفصيلها إنه كان حوبا كبيرا ترقيق الراء لورش ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة تنياون أو الكسر مصر وآتوا ليتاما أموالهم هذا قلون على قصر منفصل اتفق معه ابن كثير وأبو عمي وآتوا ليتاما أموالهم هذا قلون على توسط المنفصل واتفق معه دولي أبي عمر وابن عامر وعاصم وآتوا ليتاما أموالهم هذا ورش على وجه قصر البدل وفتح ذات الياء نأتي له بتوسط البدل مع تقليل ذات الياء وآت ليتاما أموالهم ما له بمد البذل مع فتح ذات الياء ثم مد البذل مع تقليل ذات الياء. وآتُ اليتامى أموالهم وآتُ اليتامى أموالهم. نأتي الآن بطراد حمزة مع اليمالة والمد المشبع. وَآتُوا الْيَتَامِ أَمْوَالَهُمْ ذاتي بالكساة بالتوصف مَعَ الإمالة وَآتُوا الْيَتَامِ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ تفق القراء جميعا على آخرات هذا الجزء من الآية هكذا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ هذا قانون بالقصر وسكون الميم واتفق معه دور أبي عمر نأتي له بصنة الميم على القصر كذلك واتفق معه ابن كثير ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم ثم بالتوصل مع السكون ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فاتفق معه أصحاب التوسط لا بعد ذلك بالصله مع التوسط لقالون ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لا ذلك بالمد لورش ولا لا بعد ذلك بالسوسي للواد السوسي ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم نأتي بقراءة حمزة على وجه ترك السكت لخلف ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم ثم وجه السكت لخلف على ميم الجمل ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هكذا يقرأ كل القراء كما في روايه قالون إلا ورش فإلا له ترقيق الراء إنه كان حوبا كبيرا هذه رواية ورش وإن خفتم أن تقسطوا وإن خفتم الا سنه الميم وقد تقدم حكمها قريبا وما فيها من احكام القراءات ومذاهب القراء الا تقسطوا في اليتامى كلمه اليتامى فيها الاماله لحمزه والكسائي والتقليل لورش بخلاف فنكحوا ما, ما أمال لفظ طاب حمزه وحده لكم من سنه الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا من النساء مد متصل القراء فيها على مرتبتين ولحمزه وهيشام عند الوقف المش... آه... خمسة أوجه حمزة وهيشام عند الوقف لهم... لهم خمسة أوجه وهي اسقاط الهمزه مع القصر والتوسط والطول أو التسهيل بالرغم مع المد والقصر مثنى قل لها ورش بخلاف وأمالها مثنى المفعل وليس فيها خلاف ورباع فإن خفتموا ألا تعديلوا سنة الميم التي بعدها مزد قطع قالون بخلاف مكثير قولا واحدا مع القصر مكثير ورش بالمد المشبع أصدر بالمد المشبع ست حركات السكت لخلق بخلاف والباقول بسكون الميم ألا تعديلوا فواحده لو وقفنا على كلمة فواحده أمانا لهاء التأنيث الكسائي قولا واحدا عند الوقف فواحده أو النقل الورش السكت لخلق بخلاف واصلة او ما ملكت ايمانكم فذلك النقل ورش في الحالتين هو السبت بخلاف وصلا ولو وقفنا عليها لحمزة النقل والتحقيق من الروايتين ويزيد خلف وجها ثالثا وهو السكت ذلك ادنى ألا ان لا تعولوا ادنى ان لا مد منفصل الكرافي على اربع مراتب ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات وابن كثير والسوسي القصر قولا واحدا قالون الدولي بقصر والتوسط والباقول بالتوسط ادلى على وزن افعل يميلها حمزه الكسائي ويقللها ورش بخلاف وليس فيها خلاف لأبي عمرو بل ابو عمرو يقلل ما كان على وزن فعل او فعل او فعلا نعم وان شفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نأتي بصله الميم لقالون وان خفتموا الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع توسط الصله لقالون وان خفتموا الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا مَا طَابَ لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثلاث ورباع لَا تَبْرَأُوا وَرْش وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى نأتي بالتقليل الورش وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نأتي بالإمالة لحمزة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا فانكحوا ما طيب لكم من النساء من النساء مثني وثلاث ورباع نأتي بالسكت الخلف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثني وثلاثة وارباع نأتي بقراءة الكساء وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء مثني, مثني, مثني وثلاث ورباع ونكتفي بهذا القدر ونقوم في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين